وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ هُبَّ فِيهَا وَشَهَّ حَمَّ وَرَوَاحًا عَشَّ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نذقه من يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان وتماثيل وجفان ننك الجواب وقدور الراسيات اعملوا والد ذاود شكرا وقليل من عبادي إلا دابة الأرض تأكل من ساتة فلما خفرت بيّنت الجدر ألو كانوا يعلمون الغيب ألو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب من مهيد لقد كان لسبئين جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناه بجنتيهم ذواتين أكل خمطا وأذن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل الجازي إلا الكفور وجعلنا بين قَدْ دَرَسْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرًا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَأَنجِنا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَثَلًا لِّلْأَوَّلِينَ وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ وَنَذَرْنَا ولقد صدق عليهم إبليس ضدنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا, إلا لنعلم من يؤمن وبغى كل شيء حفي